سوره الاسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبني إِسْرَائِيلَ أَلَّا تتخذوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حملنا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ في الكتاب لا في الأرض مرتين مرتين علوا كبيرة فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا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 انها إن ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتدنا لهم عذابا اليما ويدعو الغي شر يدعائه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزم طائره في عنقه ونخل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 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تدميرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نور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 ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا 110 كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا 119. كيف فضلنا بعضهم على بعض 110. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما نخذولا 112. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا لهما أف ولا تنهرهما وقلهما قولا كريما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 وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذنين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا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 شيء إلا يسبح بحمده ولكن ولكن لا تفطهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا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 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا 111. أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 114. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض 115. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 116. وآتينا داود زبورا 117. قل ادعوا يَمْلِكُونَ كَشْفَ من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا هؤلاء الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وين من قرية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 124. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا 125. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة, والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم ف ما يزيدهم الا طغيانا كبيرا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس, إلا إبليس قالا ابليس اسجد لمن خلقت طينا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 وَأَسْتَفْزِزْ مَنْ أَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِ بَعْلَيْهِ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكُمْ وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ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 جاءكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا افامنتم ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ طَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا به تبيعا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 أولئك يقرؤون كتابهم، فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعم فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا.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 ثم لا تجد لك علينا نصيرا 125. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا 127. من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا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 وقل ربي أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوطا وننزل من القرآن ما هو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 يدلك به علينا وكنا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرة قل إن اجتمعت الإنس والجن على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 وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ خَيْلُهُ وَعِنَبٌ فَتُفَجِّرَ الأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ من زخرف أو ترقى فِي السَّمَاءِ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 خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصما مأواه زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا، وقالوا إذا كنا عظاما أوفاتا، إننا لمبعوثون خلقا جديدا.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 رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَمْ إِذَا لَمْ سَكْتُمْ خَشِيَةَ الإنفاق وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى آيَاتٍ بينات فاسأل بَنِي إسرائيل إِذْ جاء فقال له فرعون إني لأظنك إني لا أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والارض بصائر, بصائر وإني لأظنك لا يا فرعون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 رَسَلَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْعًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتِئٍ وَنَزَلَهُ تَزِيلَ قُلْ أَأَمِنُ بِهِ أَوْ لَا تُأْمِنُ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتَلَّعَ لَهُمْ